وما من دان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 املا ولا ان قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ليقولن ان الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين ولا اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده ليقولن ما يحدث ألا يوم ياتي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 وبعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فقور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك, أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَؤُلَاءَ انسِ عَلَيْكَ ونزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل